يا أيها الذين آمنوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاءد ولا آم من البيت الحرام ولا آم من البيت الحرام إذا بتغون من وإذا حللتم فاصطادوا